ويدخلكم جنات تجري من تحتها يا ايها الذين آ م ن و ا توبوا الى الله توبه نصوحا We'll be right b a o k م و س ي ع ه ا ل ن ا ب ي د خ ل ك م الاسلاميه ك ع ل ى ك ل شيء I s a u m Yay!、Yeah, yeah. e あ、uh huh. <laughs> موسوعه النابلسي ل ل ع ل و ا ل ر س ل ا م ي w Bye-bye. ونجني بفرعون وعبده ونجني من القوم الظالمين <تصفيق> ومريم ونزعجها فنفخنا ق <تصفيق> فيه ل ت ق ط ت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القعده ا Woo! Woo! 「さくさくさく」「わか Thank you.